فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَ إلَى اللَّهِ فَقَدْ صَوَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِن 119. تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير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 مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عبدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوءا فسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة. قو أنفسكم وأهلكم نار وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاض شداد. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمِ إن نما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم أي كفر عنكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخز الله والنبي والذين آمنوا معه.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 النبي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما واهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فخاناتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين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 117. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 118. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين.